جواز التجارة، جواز البيع دون الإشارة. قال البيع لأنه يملك على البناء، فهم الكُل ده أن يبيع، وأما المنافة الناس سواء في المسجد الحرام، ومذهب الشافعي جواز البيع والإشارة، وهو الذي عليه الآن الآن. لكن احتكارها هذا هو المهم بمعنى أنه إذا جاء وقت الموسم زدنا في إيجارتها لأن الناس محتاجون عليها هذا هو المهم ولهذا المسرح أن الناس في زمن الموسم فيما سبق ما أدام يزيدون في الأسعار السعر السعدي إذا كان خبز أربعة ريال يجلونه اثنين ريال، ها؟ بغير الموسم أربعة ريال. هنا هعود ل... هذا كان إيش؟ بس أكرر يمكن يخلون الخبز عادي، بعض الخبز كبير واحد بريال. العادي العادي لا لصغير بثلاثة ريال في الموسم كم يبيع في عيال مصر؟ أربعة ريال. يعني أنا الروم وهذا وهذا خلاف عمل الجاهلية الجاهلية يحتون الحجاج ويسقونهم النبي مجانا الله اكبر والسلام عليكم والصلاه والسلام فلما كتب عليه من قتال فلما كتب عليه من قتال لذا فريق منهم يخلون الناس فخشية الله أو أشد خشية وقالوا قليل متى عدت دنيا قليل والهايره خير لمن افتخا ولا تصرمون فحيي حاول من الشيطان الرتين سبق لنا قول الله تبارك وتعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت تمام هم... تمام المرادف الطاووس هنا الله يوفقك فما... حتى لو قاتل حنيه معصبية طيب هل لك تدريس على هذه القاعده التي فهمتها يعني مثال آخر يؤيد، ويمكن أن نأخذ من تكاثر الأمثلة قاعدة. أينه؟ نعم، فإن كلمة سبأت قد تشكل على الإنسان، لكن إذا قرنت بهذي عرف وأشي كثير يعني من هذا النوع أو طريباً. طيب يؤخذ من قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا أنه ينبغي في الحد على الجهاد أن يبين ضعف العدو فهو عكس ما قال الفقهاء إنه يمنع المخذل والمرشد. نين عم خالد ما هو المقصول في هذا إغراء المسلمين على على قتال طيب أكثر المرجد الذي يقول العدو قوي لازلن به قوة ولا نستطيع مقابلته وما أشبه ذلك أقول هذا أكثر فيستفاد من هذا أنه ينبغي أن تذكر حال العدو بالضعف حتى يشتد ويقوى كان الإنسان وأظن خذنا فوائدها ها أي طيب نأخذ نا. من فوائد هذه الآية الكريمة الذين آمنوا وقاتلون في سبيل الله بيان أن الإيمان يحمل على الإخلاص بقوله الذين آمنوا وقاتلون في سبيل الله ويمكن أن نقص على هذا بقية الأعمال الصالح فالذين آمنوا يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله ونشكها بين عباد الله والذين آمنوا يتعبدون الله تعالى بالصلاة والصدق وغير ذلك تخربا إلى الله عكس ذلك الذين كفروا ومن فوائد هذه العاية الكريمة الثناء على المؤمنين بالإخلاص لأن الله ساق, ساق ذلك ثناء عليهم ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن من قاتل لغير في غير في غير سبيل الله ففيه خصلة من اتصال الكفر لقوله ولين كفروا وقاتلون في سبيل الطغوى حتى لو كان مؤمنا يصلي ويصوم ويزكي ويحج الصفقات الأعمية أو عصبية ففيه شبه من من القطع وخصة مثالكم ومن فوائد ومن فوائد الآية الكريمة وجوه قتال أولياء الشيطان تأخذ منين الأخ هيا السؤال ألا سمعنا إيش السؤالك؟ مكبر الصوت ما هو خد؟ هذا معنى قولك ما هو السؤال؟ من قوله فقاتل أو ليشقة؟ فأمرت العرب بقتال أو ليشقة؟ ومن فوائد هذه الفريمة ذكر ما يحمل على الامتثال. تأخذ قبل هذا العجل أولياء الشيطان هذا فيه حث والإغراء على مقاتلته ومن فوائد آلات الكريمة أن الكفار المفاربين من أولياء الشيطان بقوله أولياء الشيطان وكيف كانوا أولياءه سبق نجوه ذلك أنهم يمتثلون لأمره و... و... ولنهيه فإذا عمرهم بالفحشاء امتثل إذا نهم عن ذر انتثل فبذلك صاروا... صاروا له أولياء ومن فوائد الآيات الكريمة بيان ضعف الشيطان أو بالعبارة الأعم بيان ضعف ما, ي... ما يعمله الشيطان بالكيد أو بالكيد. لأنه إذا كان كيده ضعيف فما لا يفيد بإن أضعف لقوله إن كيد الشيطان كان ضعيف ومن فباية الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يخشى أو يخاف أولياء الشيطان لأن أولياء الشيطان ضعفة كما أن الشيطان الذي هو وليهم كيده ضعيف ومن فوائد الله الكريم أن الشيطان يقيد للإنسان لقوله إن كيد الشيطان فاحذر كيده لا يغفر لك ربما يوسوس لك في التهاول بالعبادة المطلوبة أو في غشياء للعبادة الممنوعة ويقول الله اللحظه الرحيم الأمر سهل افعل وتب حتى يكيد لك فتقع في السباب فاحذر كيده ثم قال الله تبارك وتعالى وهو باتداء درس الليلة ألم ترى إلى الذين قيل لهم وإيديكم إلى آخر الاستفهام هنا استفهام تعجيب يعني اعجب لحالها هؤلاء وقوله ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية والظاهر أنها رؤية علمية يعني تعجب من حال هؤلاء في قلبك وفكرك ألم ترى إلى الذين ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أجر والقائب مبهى والظاهر أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول كفوا أجركم أي منعوها عن القتال وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا في مكة لما ظلمتهم قريش وضيقت عليهم قالوا أفلا نقاتلهم لماذا يحجرون علينا ويظلموننا أفلا نقاتلهم فقيل لهم كفوا أي لا تقاتلوا لأن القتال في غير موضعه مهد فلا تقاتلوا كفوا أي جر وتعلمون أن الناس في مكة مضطهدون مظلومون ليس لهم شوكة وليس لهم دولة فالقتال غير لا لاقلا فقل لهم كف وإيديهم أي عن عن القتال والدليل أن يمراد القتال قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وآيديكم عنهم ببطن مكة أي كف ذلك كف عن القتال كف وإيديهم وعقيموا الصلاة وآط الزكاة يعني كوموا بالعبادات الخاصة التي ليس فيها قتال ولا كهام فقيموا الصلاة وهذه عبادة خاصة بالإنسان لا تتعداه إلى غيره وآت الزكاه وهذه عبادة تتعداه إلى غيره لكنها عبادة فالزكاة مثلا لا يراجبها مجرد الإحسان إلى الفقراء أهم شيء فيها أن تتعبد لله ببذل المحبوب وهو المال لليل المطلوب ولهذا يطلب من من يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا مجرد مجرد نفع مسترقين هذا هذا ليس المقصود المقصود التعبد لله ببذل ما يتعبد وكلنا يخد المال كما قال تعالى وَتَحُبُّونَ المال حبا جما، وقال وإن الحب الخير للماد لا شديد، فق يقول أقيم الصلاة وهي عبادة خاصة لا تتعد الإنسان، وآت الزكاة وهي عبادة متعذبة، وآت الزكاة الصلاة معروفة هي عبادة أو يتعبد الله تعالى بأقوال وأفعال معروفة. مفتتعة بالتكريم ومفتتمة بالتسليم وهنا يجب أن تلحق بالتعاليب التي عرفها الفقهاء في العبادات أن تلحق بها التعبد لله نحن نجد في الفقهاء مثلا الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة هذا ما يكلم لأن الإنسان لو أراد أن نقول هذه الأقوال ويقع هذه الأفعال بدون تعبد لله ما صار صار. يجب أن نزيد إيش التعبد لله بأقوال وعقال معلومة مختتعة بالتكبير مختزمة بالتسليم ثانيا الزكاة الزكاة نقول هي التعبد لله ببذل جزء من المال على وجه مخصوص معروف من السنة وقوله آت الزكاة نعلم أن آت تنص المفهولين أصلهما ليس أصل من المتدول بل من ذلك كسب فإذا آت, آت الزكاة الباع المفعول الثاني محذوف تقدير مستحقها أو أهزها وآت الزكاة فلما كتب عليهم المثال أي فلما فرغ وكتب مال الفرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم سبحانه وقوله تعالى إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا كتب أي فرد ومتى فرض فرض حين هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه المدينة وكان لهم دولة وكان لهم شوكة أمروا بالجهاد وأذن للذين يقاتلون بأنهم غلبو، وإن الله عز وجل قدير. وكان فرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة. فرض الجهاد على المسلمين. لما كتب عليهم القتال، إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية، إذا فريق منهم من من الذين طلبوا أن يقاتلوه في مكة. فلما كتب عليه المقتال في المدينه تخلف فريق منهم وذلك عزيمته التي كانت عليه ان كان كانوا في مكه الى فريق منهم اي طائفه منهم يخشون الناس خشيه الله او اشد خشيه يخشونهم اي يخافونهم ويتقونهم كخشيه الله أي كخشيتهم لله ولهذا نقول أن هذا مصدر مضاف إلى مفعوله أو فاعله مفعوله والتقبير خشيتهم لله كخشيتهم أو أشد خشيت أو حرق عقصة لكن هل للشرك أو للتنويع أو للإضرار نقول أما للشك فلا لماذا؟ لا؟ لأنه لا يمكن أن الله يشك عز وجل الله عال الإنسان يشك يقول هذا مثل هذا أو أحسن هل للتنوير؟ يعني أن بعضهم يخشون الناس خشة الله وبعضهم يخشون الله الناس أشد خشية يحتج أو للإضرار نعم وأن المعنى بل أشد أشد نعم أو لتحقيق ما سبق نعم يحتمل أيضا ولهذا لما قال الله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيلون أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيلون قال العلم كيف أو يزيد؟ الله لا يعلم جعل مزد وجل أنهم بعدد معين فكيف قال اولي الذكر نقول لا شك هنا اولىث الشك قطعا لكن بعضهم قال انها للادغاب والمعنى بل يزيدون وبعضهم قال انها ل لتحقيق مناسب كما تقول هذا مثل هذا ان لم يكن مثل فهو اعلم يقول أو لتحقيق ما سبق أما للتنميع في الآية أسلنا هو لعماية العلماء ويزيدون فلا تصل لأنها طائفة واحدة لا يمكن أن يتنمي ألا كل حال أو في مثل هذا السياق لا يمكن أن نجعلها للشك لأن الشك لا يمكن أن يقع في خبر الله عشو وجل أو أشد خشية يعني أعلى وأعظم خشية وأعلم أن الخشية والخوف تترادفان، بمعنى أن إحداه إحداهما أي إحدى كلمتين يأتي في مكان آخر كثيرا لكن قالوا إن هناك فرقا تقييماً بينهما، فمن الخروق أن الخشية مبنية على علم، مبنية على علم، بخلاف الخوف فقد يأتي عن وهم، لا حقيقة له. لا تخشى عنده. قد يرى الإنسان شبح من بعيد فيظنه عدوا ولكنه فيخاف. نقول هذا خوف لا خشية، خوف لأنهم مبني على وهم قد يكون شجرة ما ما يعلم. لكن إذا رأى أنه عدو وأنهم السلاح حينئذ يخشى. واستدل لقول هذا بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وأورد على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهنا وهنا خوف فأجيب بأن قوله من فوقهم يمنع أن يكون هذا الخوف وهما بل هو خوف عن عمل كذلك قالوا إن الخشية تكون من عظمة المخشي والخوف يكون إما من عظمة المخوف وإما من ضعف الخائف وعلى هذا فإذا خاف صبي له سبع سنوات من صبي له عشر سنوات نقول هذه الخشة هو لخوف خوف لا خوف لأن الصبية الذي له عاش سنوات طعيف ما يخشى منه لكن لضعف الصبية الثانية الذي له سبع سنوات صار يخاف صار إخاف ونقول هذا خوف وليس بخش طيب خشية الله عز وجل خشية لا شك لأنها بعظمة المخشية عز وجل وكل من سوى الله هو ضعيف بالنسبة لله كما قال تعالى واما عالم تاما عالم فسقطوا في الارض على الحق وقالوا من اشد منا قوه او ان نرى ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه طيب وقال ايضا ان الخشى اشد اشد من الخوف واستدل لهذا بالاشتقاق قالوا بان الشين والياء والخاء في جميع تصرفاتها تدل على غلها ومنه الشيخ شيخ شيخ يأخر تدل على إيش كبر تقدم سن والإنسان إذا كبر تقدم سنه صلو بعول إذا عرقت أن تعد لهم ها؟ كسر ما فيها لكن الصغير لي يمكن تعدينه إذا اريد امر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وغيوس السرايا والفهوس قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبوا شرخهم أي شباب وقال ايضا من الخيش نعم ما هي معنى الخا يعشين طيب الخيش قليل ولا اه ايوه الحرير نعم الحريص الراضي محمد ايش اصبر على القول اوكي كيف تجي معقوله طيب أي. قال انه اخر فهذا يدل على ان الخشية اعظم اعظم واشد طيب يقول يخشون الناس خش لا او خش وقال ربنا لما كتبت عن الاكثر سبحان الله بالأمس تطلبونه والآن تعترضون عليه وهذا يدل على ضعف الإنسان مهما بلغ في المنزلة لما كتبت عليهم التالي لما السم هنا إما للتعجب وهو عليق بحال الصحابة وإما للإنكار وهو بعيد بالنسبة لحال الصحابة رضي الله عنه لما كتبت عليهم التالي لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا بمعنى حل فهي التعظيم أخرتنا إلى أجل قريب، ولم يقلوا إلى أجل بعيد، لأن الدنيا كلها قريبة، مهما طال في الإنسان الحياة فإنها قريبة، ووهذا يدل على جبن وخور. لأنه لا يلزم من فرض القتال أن يموت وكم من إنسان قاتل وجالد وخاض الغمار وقطع صوف العداء ولم ولم يقتل ومنهم خالد بن وليث ويضاع كم قاتل وكم حار ومات على فراشه وقال ها أنا أموت على فراشي كما كما يموت الحمار فلا نامت أعلم جبنا فيقال لا ينزل من القتال أن يقتل الإنسان يفرض على الجهاد ويجال ويجل لما كتبت على القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهنا يحتمل أن يكون قريب من كلامهم وأنهم لا يريدون امتداد العمر طويل لأنهم يعرفون أن الدنيا كلها قليل ويحتمل أن كلامهم قطعا إلى قوله إلى أجل ولكن الله بيّن أن الأجل مهما كان فهو, فهو قليل قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام متاع الدنيا قليل والله متاع الدنيا قليل لا بالنسبة لنوعه ولا لجنسه ولا لأمده قريب. كل ما في الدنيا من نعيم لا يقاس في الآخرة. كما قال تعالى فلا تعلم نفسهم ما أُفِيَ لهم من قرة أعلم. حتى ما يوجد في الدنيا ويوجد له نظير الآخرة، فالفرق عظيم. الفرق بينهما كما الفرق بين الدنيا والآخرة. فيه مفاهيم ونخب. ورمان لحم خمر لبل ماء عسل لكن هل هذا مثل هذا؟ <تصفيق> عبدا لن يمكننا أن نصور ما كنتنا في الآخر فلا تعلم نفسا ما وفّره من قرة آخر. أيضا قليل من جهة أمده من جهة أمده مهما كان فوق قليل الذين بقوا في كافة ذات أسنين قالوا لابتنا يوما أو بعض يوم والذي أماته الله عنهما مبعثه قال لابتت يوما أو بعض يوم وقد قال الله أفرأيسا إم متعناهم سني ثم جاءهم ما كانوا معدون ما أعنا عنهم ما كانوا متعون مهما قال أمدوا في الدنيا فإنه قليل ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في جنة خير من الدنيا وما فيها ولهذا قال والآخرة خير لمن اتمن الآخرة خير خير من ال... من الدنيا وهي اسم تفضيل حذفت منه همزة أفعل تختيفا لكثرة وروده في كلام الناس ومثله شر ومثله الناس وأصله الناس ومثل الله أصل الإله فالعرب يحتفون أحيانا بغلقوا في الكلمة لكثرة استعمالها طيب خير في أي شيء خير في نوعه وجنسه ومدته ولهذا قال في سورة سبه والآخر خير خير وأبقى ولأنا بل تترون حال الدنيا والآخرة خير وأبوا وقول لمن اتقى هذا قيد لا بد منه لأن الآخرة ليست خيرا لغير المتقين بل من شرط وإنما يخير لمن لمن اتقى واتقى أصله من الوقاية فأصل اتقى إن اتقى. لكن قلبت الواوتاء لعلة تصريفية ثم اضغمت التاء وهنا ذكرت التقوى واعلم انه اذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر واذا ذكر البر وحده شملت التقوى واذا ذكر البر والتقوى جميعا صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات فقول تعالى تعاون على البر والتقوى البر في عطاعة التقوى ترك المحرمات هنا لمن اتقى يشمل البر والتقوى وقول خير لمن اتقى يعني أما غير المتقي فليست خيرا لا وسائلت إن شاء الله في الفوائد ما يتعلق بذلك ولا يظلمون فتيلا فيها قراءته ولا يظلمون ولا يظلمون فكيرا كما أن في أيضا كلمة سبقت فيها ثلاث قراءات وهي عليهم لما يكتب عليهم فيها ضم الها والمين وكسر الها وضم المين وكسرهما جميعا ضمها والميم، وكسر ضمها والميم، وكسرها وضم الميم، وكسره ما جمع. الأول عليهم، الثاني عليهم، الثالث عليهم، عليهم اغتفر. نعم، الثاني كسرها وضم الميم عليهم اغتفر. هذا هو المعروف المصدر الآن كسرها ورموني طيب ولا يظلمون فتيلا وفي قراءة ولا تظلمون فتيلا إن كانت بالكتاء فهي من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقولها ولا تظلمون فتيلا يعني يقول له لا تظلمون فتيلا وإن كان من فهي من كلام الله عز وجل يعني ولا يضربون الفتيل تكون من الراع زوجها. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النوات. عرفتم النوات في أزهار الشيا يضرب بها المثل في الحقارة النقير والقطمير والفتيل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطنها بطن النواة نواة تعرفون ما تعرف النواة العدس تمام في بطنها خيط تعرفون اي خالش ما, ما هو في الواسط طيب حابد يسمى فتي عليها السل نسمى إيش قطمير في ظهرها نقرة نسمى النقيين هذه النقرة منها يخرج العرق إذا جفنتها في الأرض وآرد الله عز وجل أن تنبت خرجت العرق من هذه النقرة نعم ثم انتشر في الأرض بعد مدة يكون كل المخ اللي فيها راح نسح ما يبقى إلا القشر الذي هو جلبها ليس الفتيل ال... نعم ليس نعم ليس فقط مين يضرب المثل يضرب بهذه الأشياء الثلاثة يضرب بها المثل في قلة الشيء وحقارته يعني أن جميع الناس لا يغلمون فتيل كل نجاز بعمله كل نجاز بعمله ولكن بقي أن يقال كم عمر في الدنيا لنقول مئ سن مئ سن خلوا من غير هذه المئ سن كم يبقى في النار؟ أبد الآبدين أبد الآبدين لو قال قائل هذا ظلم يعني كيف يكون الجزاء أبد الآبدين والعمل محدد مئ سن أو ماذا؟ نقول استوعب ظلمه وكفره جميع حياته في الدنيا فليستوعب جزاؤه جميع فقائه في الأرض ثم هو قد عذر إليه وقد بين له ليس له عذر الأمر ليس مبهما حتى يوقال إنه ظلم نعم نعم ايه ايه امام انا قائد به جمالي انا قائد يبقى في شيء جلال وصف من كيف انا لا يمكن نقلت عن غير نقلت عن غير هي العبد على نعم لأن هذا واحد يصبح مقصد بصطابون وحاكم أي صحيح نعم تعلمنا أن حدود يجب أن تكون جامعة مانعة وقمت في المصورة هذه الآية أنه من قاتل أشياء غير سبيل نعم ولكن يجب أن يكون حديث تبين الذي مقاتل عن نفسه أو في سبيل دفاعك هذا مأتور حتى لو حدث يموت نعم وهو في غير السبيل لا يخذ كيف هذا فأسه لله وهو في السبيل في <تصفدك> <تصفيق> نعم لأنك موهر بحظ نفسك وارتفاع عنه يعني ليس من في سبيل الله الخاص بإخدارك فعلا هنا يصبح أن يكون في سبيل الله كل كل شيء من الله فيك هو في نعم وفقاء المسلم المسلم هي هذا المثل نعم خالد إيش إيش انه في هذه الدنيا نور عالم ما صار يعني هم ما قيم يعترفوا بالايمان ويؤمنون حقا نعم لا يظلمون <تصفيق> كلا بيت شهاد من بقي سخطاء قل متاع الدنيا قليل يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنتم لا تظلمون إيه. إذا قلنا إنه من الظاهر ولا تظلمنا فتيرة صارت خطاب حتى للرسول وخطاب الأمع كفاء واحد قلنا أول للأضرار من تحقيق ما سبق وقلنا هذا في كلام الله حز وجل لا يعني هذا في كلام الله هذا في كلام الله لا يتبقى للتنويع والإضرار يعني يتبقى بعضهم منذ نخص الله وبعضهم عشان يعني يعيش في أذن بل ليش يجي؟ قد يمر قائل مع الزوج، قال يعني علي ما لهم سألت ذلك تبين لهم أنهم يجيون فقال بل يجيون. كمن يصفه حن؟ يقول القول يقول هذا. وش هو؟ يقول يعني الآن الكلام القول يقول هذا الشيء يعني بالعدد يقول هذا عشر. والبعد ذلك تبين لهم أنه. يقول لا بل هل نعشوا لكن هذا يمكن هذا لا يمكن لكن كيف نحن نرى حين قلنا نحاية تأتي نعم الاضراب نحن الاضراب الطال واضراب انتقال الاضراب الطال؟ هذا الانتقال مهم عنه هناك الأول ومجابة الثالي المعنى معناه لازم تحقص هذا الأمر أنهم لا يمكن أن ينقصوا عن مئة ألف هذه ترى من قيد لأنه يكون فيه مستدرابي لأنه هذا ما يبدو المعنى أنه مئة ألف ولا يزيد أي إذا قلنا تحقيق ما سبق فالمعنى أنه مئة ألف ولا يزيد لكن أتى بقول أولا يزيدون تحقيقا لمسا يعني لا يمكس نعم لا. أيّه. نفس سبب النزول يعني العلماء تكلموا وسموا أيضا الذين قالوا كلام سموا فما دامت هذا واقع وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية. ندق ورايش الذين تهانوهم وظلموهم ثم بعد ذلك يعني ضاعف من الوصول لأن منافذين أصلا ما طلب الكتاب أصلا ما طلب حتى قلم كوفية خلينا نحيلان كوفية ذا المعنى طلبوا ولكن لا كوفية نعم أحيان أحيانًا تنصب وتكون وكون الثاني حال لو قلت نعم، لو قلت رأيت زايدا قائما بعيد نصب سؤال. لكن الثاني ماذا ماذا الحاء إلى ثلاثة. إيش؟ أي أنا رأي هذا صحيح لكن أنت أنت هذا سمعت سمعت عن غيره في أمور سرّبوي رجال سرّبوي نحط على الأخلاق الطيبة الفاضل وعلى السلام ابتداء وردا ويكن لمجتهد جدا ما هو يعني تتكلم دائما على هذا تكلم دانا لكن انا شو بطلبه لمره ثانيه الواحد بيقيف دا يعمل دانا دايس على العجله Na. Wa min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أقير لهم أخوة إيجيكم وأقيم الصلاة إلى أحمد ما هي الكلمة التي فيها ثلاث قراءات في هذه الآية كلمت علي نعم. القراءات اسبرس كسلاول مضمون نقرا عليهم نعم علي نعم. علي نعم حسن تمام طيب وما هي الكلمة اللي فيها قراءتان نعم يظلمون لا خط يظلمون يعني بالتاء والياء والحركات واحد أبغى أن أخذ لا قال الله تعالى علمنا رأي الذين كذبوا لام كفوا إياكم مع قيم الصلاة في هذه الآية فواح منها التعجب أو الدعوى التعجب لما يكون محل تعجل يعني ذكرنا أن الهام للإستثام للتعجيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإنسان قد يتعجل في الشيء فإذا نزل به نكص عنه هؤلاء يتعجلوا الهتام فلما أمروا به نكص بعضهم عنه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصدروا فإن الجنة تحت ضلال السيور ويتبرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي الإنسان أن يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه يتدخل في بأمر يعجز عن الخروج منه ولهذا جاء بالأثر لا يذل أحدكم نفسه قالوا كيف يذل نفسه قال يتكلم في أمر ثم لا يستطيع الخروجا هذا الأثر أو معنى وأرجو كون ذلك إدلالا للنفس أن الإنسان إذا شرع في بالشيء ثم عجزا وتأخر صار عند الناس نزلت قيمته عند الناس وقالوا هذا رجل متسرع هذا رجل متعجل كيف يدخل في أمر وهو لا يعرف كيف يأخذ ومن قوة إلى آية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالجهاد فليحسن الأعمال أو العبادات الخاصة لأنه أمر بها بقوله كفوا أيديكم وأقيم الصلاة واتذكر ومن فائدات كريمة أن القتال فرض قتال فارض بقوله فلما كتب عليهم قتال وهنا أصله هل هو هل فرض عين أو فرض كفية نقول أصل أنه فرض عين فرض كفية هذا الأصل أنه فرض كفية ويكون فرض عين على ما قال العلماء في أربعة مراب الموضع الأول إذا حضر الصف فإنه حين يتعين على المقات فإن تولى فذلك من كبائر الذنوب يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأجبار ومن يولهم لما إذن تبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومعواه جهنم وبسر مصير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التولي يوم السحر من المفقاص طيب الموضوع الثاني إذا حصره العدو حصره العدو فيجب عليه اتفاعه لأنه إذا هزم أمام العدو صار في هذا فتنة كبيرة في الدين، والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والثالث إذا حصر بلده فإنه يتعين عليه أن يدافع عن بلده ولا يستسلم بقدر ما يستطيع. والرابع إذا جاءه الإيمان إذا استنفره إذا استنفر بالإيمان فإن يوجب عليه أن يستجيب ولاحظ أن حصل عدو وحصل الإنسان سواء يعني لو فصل جماعة في بادية أو فصل بادية تل تل تلبر واحدة إذا جاءه الإيمان وجب عليه يستجيب يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وهذا انفار عليه إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله استاقلوا إلى الأرض الرابعة لا قلنا إذا حصره حصر بلده شيء واحد أنا عددته مأني لكنهم أشياء واحدة. الرابعة إذا احتاج إليه، احتاج إليه. مثل أن يكون عنده علم بنوع من السلاح لا يعرفه إلا هو. فهنا يتعين عليه أن يتقدم ويقاتل. في الأصل إذن الأصل أن القتال فرض كفاية. ويتعين في هذه الأمور الأربع. المسألة السؤال الثاني هل القتال لإرغام الناس أن تكون في سبيل الله،, في دين الله أو القتال لإعلاء كلمة الله الثاني فالقتال ليس لإرغام الناس أن يكون في الدين القتال لأجل أن تكون كلمة الله العليا بحيث لا يقوم أحد يضاب ويمنع. والدليل على هذا ما مسلم المسلم لصحيح من حديث ابو من الحصين أن رسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه بتقوى الله بإمن معه من المسلم خيرا وفيه أنهم إذا أبوا الإسلام دعاهم إلى الجزية فإن بذلوها كفعا وهذا يدل على أن القتال ليس لإراءة لي الناس على على المسلمين لأن إعطاء الجزية لا يعني المسلم لكن إعطاء الجزء يعني الاستسلام وعدم المنابلة فإذا كان دينه كله لله وهو الظاهر الغالب فقد قام الناس بالواجب. طيب السؤال الثالث هل هذا القتال من باب دفع الصالب بحيث لا أقتل او لا اقدم على القتل الا اذا تعذر ما دونه او انه ليس من هذا الباب نعم الثاني قتال الكفار ليس من باب الاخرى ولذلك نجهز على جريح ونتبع مذكرهم ونقتلهم ونقتل الجريح والمذكر اما قتال اهل البغي فهذا من باب دفع الصائب ولهذا لو قام الطائف على الامام وقاتلهم فإنه لا يجوز الإجهاز على الجريح ولا اتباع المدبر إلا إذا علمنا أنه أدبر ليجهز نفسه من جديد فحينئذ لنا أن نتبعه لكن دون أن نقتله نحبسه حتى لا ينشأ شرقه من جديد طيب ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة ذم من خشي الناس في خشة الله أو أشد لقول إذا فليقوا منهم يخشون الناس في خشة الله أو أشد تخشي وعلمة ذلك أن الإنسان يترك ما عجب الله عليه خوفا من الناس أو يفعل محرم خوفا من الناس فإن هذا مذموم، وقد يصل أحيانا إلى الشرك بالله عز وجل فالواجب أن لا تخش الناس تخشك الله لأن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبدالعباس رضي الله عنهما اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لكنك مأمور بفعل الأسباب التي توصلك إلى المنفى وترك الأسباب التي توصلك إلى المضرة أما أن يكون ذلك على حساب دينك فهذا لا يجب ومن فوائد هذه العادة الكريمه ذم من اعترم على أحكم الله الشرعية كما في هذه الآلة لما كتبت علينا القتال والكونية بقوله لولا لا أخرتنا إلى أجه قريب فإن هذا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي فلا يجوز أن يعترض الإنسان على أحكام الله الشرعية ولا على أحكام الله بل عليه أن يستسلم أما الشرعية فمن الناس من يستسلم ومنهم من لا يستسلم وأما الكونية فالجميع مستسلمون ولله يستثم من في السماوات ومن في الضرطوعا وكرم هذا السجود الكوني كل إنسان دليل خاضر لحكم الله الكوني لا يمكن أن ندافعه أبدا قال الله تعالى فلولا إذا براس الحقوم وأنتم حين إذن تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا قصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونا نعم أي نعم قص إلى هنا لا يمكن أبدا إذن علينا أن نستسلم وليس لنا أن نعترض لكن لما ممنوع شرعا وقترا متى ليست لاستمنوعة إلا إذا كان الحامل عليها التكليف، كقوله متى هذا وعد إن كنت مصادقين؟ أين غير ممنوع؟ غير ممنوع تسألهم أين يكون محل الحكم الشرعي أو الحكم الكوني دابس؟ بل إن المرق بل إن الله قال بل إن رسول صلى الله عليه وسلم قال لل للعمة أين الله؟ فالاستهام يختلف طيب كيف إذا كان عن الحكم ليس ممنوع إذا كان عن ما يتعلق لأمور الغيب فهو ممنوع كما قال السلف الصالح فيما سأل عن كيفية سباة الله عز وجل من فوائد الآية الكريمة التزهيد في الدنيا بقوله قل متاع الدنيا قليل وصدق الله ورسوله متاع الدنيا قليل اسأل من عمر مئة سنة مثلا كله كم قدرك مضى من عمره ماذا يقول ليس بشيء أنا في الوقت الذي أنا فيه كأني مرتد كل اللي مر راح فهو إذن قليل وكذلك ما يوجد في الدنيا من النعيم هو أيضا بالنسبة للآخرة قليل ليس بشيء إن جئت مثلا الثمار تجدها تأتي زمنا وتريد زمنا آخر الفواكه كذلك الزروع كذلك المطار, المطار كذلك كلها قليلة وهذا من حكمة الله عز وجل لأن الله لو أتم لنا النعمة في هذه الدنيا من كل وجه لغتررنا بها وقد أشار الله إلى هذا في قوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج عليها الأنهرون ولبيوتهم أبوابا وصرنا عليها التقون وزخرفا وإن كل ذلك لما متع الحاجة والآخرة عند ربك المستقيم وهذا من حكمة الله أن لا تكون الدنيا كاملة لألا نعتر بها طيب من فواد العادة الكريمة جواد التفضيل بين شيئين متباينين غاية التباين لقوله والآخرة خير وأبقى لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة خير الخير نعم خير لمن يتقن لأنه لا نسب بين الدنيا والآخر لكن لما كانت الدنيا عاجلة والنفس مولاعة بالعاجل صار صار التفضيل بينهما مستحسنا في الآخرة خير لمن التقى. ومن ومثل ذلك قوله تعالى أصحاب كنة يومئذ خير مستقرا وأحسن المقيلة مع أن أصحاب النار ليس عندهم خيرية طلاق لكن من أجل التغيب فيها ومن أجل أن أصحاب النار يظنون أنه في خير توب مثلا لأبي لأبي هدية وقال للبايع أريد ثوبا, ثوبا كبيرا هدية لأبي ماذا يقول بيعه؟ ما في شيء في إسكال أبكر وش الإسكال عندي؟ لا لا هذا كأهبابك هذا كذا استراه له ويطالبه ثمنه ما هذا هدية ده. ما في شيء هنا وهذا ومصالف تقول هناك نساء من جماعة التبريغ يأتون إلي ويقولون اذهب معنا لندعوه في سبيل الله يجوز أن أخرج معهم وأنا ليس معي, معي علم المرأة لابد أن يكون معها محرم لا تخرج للدعوة إلا في محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا تسافر المرأة إلا معه فإذا كان نساء معهم معهن فجال نحايم لهم فلا بأس وإلا فلا أدل أرخوج وأما السفر بدون علم فما الفائدة إذا كان سال يسمعه علم يضعو به فلا فائدة هذا عبد الله الحازم يقول قول النبي صلى الله عليه وعلى ربما سلم عليكم سنة وسنة فقفى راشدين هل نفهم منها أن للخلفاء الرشدين رضي الله عنهم أجمعين إيش تتبع تتبع دون سنة رسول أو سنة تتبع فرد من تتبع وفرد سنة تتبع أي الذي تريد سنة تتبع دون سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم هتيون رشدون عما وما معنى قولها إن لهم سنة المتبعة المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن سنته هي المتبعة وسنة الخلفاء أراشدين إن خالفت إن قدر منها تخالف سنته فإن سنة الرسول مقدمة لكن إذا كان هناك شيء لم يأتب به نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا سنة معلومة وجاء به سنة عن الخلفاء أراشدين فإنها تكتبع مثلاً أذان الأذان الأول هو الجمعة. هذا من من سنة عثمان رضي الله عنه. لم يعتبِه عن لم يعتبِ سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى نصح. هل يُشبه؟ اختلفوا بإيش. في إيش؟ في خلفاء فقد علمنا أن أنهم إذا اختلفوا فالقول ما أجده فالقول ما أجده النص. أما الباقي سؤالين سأل تجيب عنهم ولا؟ هذه مع عبدالله ما الحكمة في أن المرأة تقبل صلات مع الحمار والكلب الأسود خاصة إذا علم أن عائشة رضي الله عنها في قولها نعم إذا علم اعتراض عائشة رضي الله عنها في قولها شبعت مونا بالحمير والكلب أجيب عن نقول. إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا فإن موقفنا منها نقول سمعنا واطعنا وليس لنا أن لا الاعتراض عائشة ولا غيرها ثم إن عائش الله عنها قالت هذا على سبيل الإنكار في أمر ليس بمنكر وليس الأمر كما كما زعمت رضي الله عنه فإن رسول عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة رجل المسلم إذا مر بين يديه ويحتجت بأنها تصلي بأن نبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي وهي مترضة بين هديه فهل هذا مرور؟ نعم؟ لا إذن لا وجه اعتراضه وأما قولها شبهتمونا بالحمير والكلاب فنقول كلا وحاشا. وحاشر نقول إن الله فضل بني آدم على كثير من مصابقة قليلا ولكن حكم الله ورسوله أمر لا بد من قبوله وليس هذا من أجل من الخبث مثلا حتى نقول شبهنا ولكن من أجل أن المرأة البالغ إذا مرت من بين يدي الرجل فقد يكون بذلك سبب للكتنة وتعلق القلب فيها فينشغل أن صلاة فعاف الله عنها عن هذا الارتراض طيب يقول ممجوح سيد ثابت كنت أصل ساعات رأس المنزل وقت الشهود الأول جاءت إلي بلتي وهي طفلة أم أربعة أشهر وخمسة يدي ووضع ووضعت فيها الطعام فاستدرت يمينا كي أضع طعام شيء مرتفع من الأرض هل هذا صحيح؟ استدرت ولا تبت بكل البلا أي أجل أعاد الصور. لأن أشخاص في كل البلد ينظرون الصراط. عارف هذا كل خير الآن. طيب الأقسام. هم هم إلى قصه هو أسمهم كان معه أثا. ره ره. إيه الله يعطيه وياه. نعم إيش والله ما سمعت هم عادة هم بنا يوم الخميس وسمعنا انها المرهادة الحمد لله ولكن لكن المشكلة انه ظهر فئة من المسلمين تقاتل حكومة اللي بصنا. لكن الحمد لله يعني اشتاقون المشكلة ها؟ هذه فتنة عظيمة، لسال الله أن يثأر بمنه يهوكرهم، وألا يصيب المسلمين بهالشيء. هم أنا ما أجري امتحان لا على هؤلاء ولا على على هؤلاء. أفهمت؟ أقول لم أجري امتحانا لهؤلاء ولا إلىهم. ما جب تربية ولا أتلاصّاله. وقلت تعالوا يا جماعة وش عقدتها فانا فانا لكن هو هي من حيث هي لا شك نحيتنا وأنها مصائب الواقع لأنها لا لن تخلو من شر هي الآن شر والأمور على المستقبل بيطلعها تونا نسأل الله أن يقي المسلمين الشر معنا نعم أي الحمد لله طيب نقرا سمعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في جبال او كنتم في مدن شيدا وان تصيبهم حسنه يقولون هذه من عند الله وان تصيبهم سيئه يقولون هذه من عند كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من فساد فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك الناس رسولا وكفى بالله شهيدا أعوذنا الله من الشيطان الرجيم سبق الأيات التي قبلها أن الله عز وجل قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشة الله أو شدة خشية وقال ربنا أني ما كتبت عرين القتال لولا أقرتنا إلى أذن الفريق قالوا ذلك فرارا من من الموت هذا هو الظاهر وأن سبق الكلام على هذه الآية وقلنا أن بعض الناس قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب يعني حتى يكون لنا استعداد في القتال فنقال لكن هذا خلاف راهي الآن وقال الله عز وجل في درس الليل الجديد أينما تكونوا مدرككم الموت فلنبدأ أول في العرار. أين هنا اسم شرط جاز وما زائده للتوقيت وفعل الشرط تكون وندرقكم جواب الشرط ولو كنتم في بروج مسيدة لو هذه شرطية وفعل الشرط فيها قوله كنتم ولم نجد جواب الشرط في لو فقيل إن جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله والتقدير ولو كنتم في بُرُودٍ مُشَيَّدَةً لَأَذَكَكُمْ لَوْتِ وقيل إنها في مثل هذا السياق لا تحتاج إلى جواب. وهذا اختيار من قيم رحمه الله في السابق سام القرآن أقسام القرآن أنها في مثل هذا لا تحتاج إلى جواب. بل لو جئ بالجواب لكان كلامه رقيقا لذلك فريق وهذا يوجد في القرآن كثيرا تجد تملة شرطية عائدة على ما سبق أي أن جوابها يفهم مما سبق ومع ذلك لا تحتاجه ووحبنا إذن نقول لا تحتاج إلى جواب وتقطير الجواب يجعل الكلام وكيكا وبقية الآية الضالة أنه ليس فيها إشكال إلا أن قوله لا يكادون قانون حديثا يكاد هذه من أفعال مقاربة وتعمل عمل إن ظن كانوا أخوشا ترفع الإسلام وتانصب خمر طيب يقول الله عز وجل ردا على هؤلاء الذين قالوا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب يقول إذا كنتم تقولنا ذلك من أجل أن تتمتعوا قين في الدنيا فإنكم لن تنجوا من الموت أينما تكونوا يدرككم الموت سواء كنتم في الجو أو في البحر أو في الأرض أو في بروج مشيدة أو في دور منهار أو في ثلاث من الأرض أينما وأين هذه معروف معروفة للمكان وقوله يذبكم الموت أي لا يفتئه ولا تفوتون بل في آية أخرى ما هو أسد وأبنى حيث قال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقب لم يقل فإنه لاحقكم قال ملاقب وما ظنك بشيء إذا فرضت منه لاقاك تكون أنت أسرع إليه مما لو كان يلحقك لا شك لأنه يجتمع فرارك الثاني وملاقاتك فيكون للك أسرع فيقول عز وجل أينما تكون ذلك موت ولو كنتم في بروش مشيدة وماذا بعد الموت بعد الموت ملاقات الله بالخير أو بالشر، ومتى يكون لا ندري متى يكون موت وفي أي أرض لا ندري وما تذيع نفس بأي أرض تموت إذن فلنستعد ولكن دائما في يقضى حتى إذا ركن الموت وإذا نحن على الحال التي يضاه ربنا عز وجل وقول ولكنتم في بروج البروج جمع وهو البناء العالي ومنه البروج التي في السماء وهي اثنى عشر برجا اشار الله أشار الله الىها في قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا هذه البروج تدور عليها اوقات السماء من الربيع والقير والخريف والشتاء كل فصل يكون له ثلاثة غروج وأحسن الغروج وأنفعها للبدن فرج الحمل الذي يكون في أول الربيع فإنه أصح ما يكون أصح ما تكون فيه الأجسام هذا من حيث أنه فرج لكن هناك أشياء تعتبر الإنسان يكون فيها فجنه صحيحا أو يكون مريضا حسب الحال، لكن من حيث الزمن أحسن ما يكون فصل الربيع. طيب، والمراد بالبروج هنا إيش؟ الأبنية العالية لأنها تشبه في بروج السماء في علوها وارتفاعها. وأما من قال إن المراد بذلك البروج السماوية فقد أبعد وأخطأ لأننا قال مشيدة. وهذا الوصف لا يقوم أبدا للبروج السماوية، لما يكون قصور العالي، وقوله مسيدة أي محكمة متقنة، ويضاف إلى ذلك أنها مطلية بالشيه وهو الجس أي بالغيار، لأن الغيار محبوب للنفس واقن من حر الشمس، فلذلك ينتشر به. القصور، ولو كنتم في في بروج مشيدة، وإن تصفهم حسن يقول هذه من عند الله، وإن تصفهم سيء يقول هذه من عندك. الها في قول ونصفهم يعود إلى المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، والمراد بالسيئة هنا ما يسوء، ويسر المراد بها سيئة العمل. بل ما يسمو الإنسان مثل القحط والمرض والفقر وما إلى ذلك القحط من السماء فلا تنطر والجذب من الأرض فلا تُنبت والفقر والمرض إذا أصابتهم سيء قالوا هذه من الحمد وإن صبة حسنة ويضدها من الخص والمطر mưa والرنة والصحة إذا أصابتهم هذه قالوا هذه من عند الله يعني ليس لك فضل وفي السيئة يقولون هذه من عند محمد هو الذي أتى بها لا قربه الله مننا يتطيرون به عليه الصلاة والسلام وهذا كقول بني إسرائيل لموسى اتطير نابط ايش وبمن معك نعم قال طائركم عند الله بل أنتم حوني تفترون صالح وكذلك قالت الرسل قالت, قالت الأقوام الرسل إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرتمنكم ولا مسلمنكم منا عذاو العليم فالتطير كان من شأن المكذبين للرسل يقولون ما أصادنا من الجب والقعد والمرض والفقر فهو منكم وإن أصابهم ضد ذلك مما هو حسن في نفوسهم طال هذا من عند الله. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: قل أيها محمد كل من عند الله. الحسن والسيئ من عند الله من عند الله لأن الله هو الذي يقدر ذلك وليس من وليس من مجيء الرسل. بل مجيء الرسل لا يكون لا يأتي إلا بخير. لكن هم يتحججون على رسل بهذه الشبهات لاجل أن يكذبهم الناس وينفعوا منهم قال الله تعالى قل كل من عند الله هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر وهذا الجواب جواب سديد لأنه لا يمكن أن يأتي بالمطر إلا الله ولا يمنع المطر إلا الله ولا يأتي بالمطر الصحة إلا الله ولا يأتي بالمرض إلا الله عز وجل فالكل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما استفهام تعجب يعني عجبا لهؤلاء القوم لا يكادون أي لا يقربون يفقهون حديثا أي لا يقربون من سقه الحديث ومعرفة الأحكام والحكم حيث قالوا هذا هذا القول الباصل وقول لا يكادون لا يقربون معناها لا يقربون ومعلوم أن نفي القرب نفي للمباشرة هو أولى فإذا كانوا لا يكادون يفقون فمن باب أولى عنهم إيش؟ لا يفقون وليس القديمين من الثقر وحديثا أي ما يحدثون به هذه الآية الكريمة تتضمن عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه لا مفر من الموت مهما كان الإنسان قويجا في سلطانه وفي حصونه فإنه لا مفر له من ذلك يأخذ من قوله أينما تكون يدك الموت ومن هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يستعد للموت لأنه لا مفر له منه وإذا كان لا مفر فالنسع إلىه لنعمل ومن فوائد هذا هذا الحديث لهذه الآية من فوائد هذه الآية السناد والكترات إلى الموت ويتفرع عليها أن الأسباب يصح أن يسنده إليها الشيء لكن بشرط أن يعتقد أن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما هي من الله عز وجل ومن فائد هذه الآية هذه الآية الكريمه أن الأقصون لا تغني عن قتال الله تقولوا ولو كنتم في برود مشيدة ومن فائدها استعمال مبالغة في الكلام وأن هذا من أساليب اللغة العربية لقوله ولو كنتم في بروج مشيدة ومن فوائدها حذف أو جواز حذف ما يعلم ولا يعد ذلك خللا في الكلام لقوله ولو كنتم في بروج مشيدة وهذا يتفرع من, يتفرع من هذه الفائدة ما يكون في العقود عقود البيع والإيجار والرهن والوقف وما أشبه. فمثلا إذا إذا قال وقفت هذا على فلان ولو كان غنيا. المعنى ولو كان غنيا فهو وقف عليه وعلى هذا يكون الوقف ثابتا بهذا الموقوف عليه على كل تقدير. ومن فوائدي هذا الحديث أبنى أصدر ومن فوائد هذه الآية أنه جرى في العالم أن الناس يتحصلون عن الموت في ماذا في القصور العالية المحكمة لو كان هناك عذو يريد مداهمة فهل تستجير منه بخيمة من الخرق؟ طيب ببناء من الخشب لا ببروج بروج عالية محتمة حتى لا ينالك منه شيء ول ول نجد الناس الآن صنعوا السيارات المدرعة وصنعوا البنايات المسلحة وتحصنوا عن العدو بأقوى ما يقومن التحصن ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمه تلبيس أعداء الأرض على العامة بما يقدر الله سبحانه وتعالى من الابتداء والامتحان في تقدير الجد والفقر والمرض إذا بعث سبحانه وهذا ليس دائما لكن قد يكون فيكون لله الحكمة فيما قدره ليبتدع العباد يقبلون أم لا لكن يتخذوا أعداء الوصف من هذا يتخذون من إيش لذيعة للتنفير من الرسل ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام بتوحيد الغبوبية من أين تغلق من قولهم فمن الله فهم يقرون بالله عز وجل ويقرون بأن ما يحكث بالكون فمن الله وأن الله هو الرازم وأنه محي المميت يقرون بهذا كله لكن لا يقرون بلازمه وهو توحيد الألوى ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الحسنات والسيئات كلها من عند الله يقول قل كل من عند الله فإن قال قائل ملجم بين هذه الآية والتي بعدها وهو قول ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك قلنا الفرق الجمع بينهما أن لكل خطاب مكانه. فهنا نخاطب أولئك القوم الذين احتجوا بما يصيبهم من البلاء احتجوا به على بطلان ما جاء في الرسل فآرد الله تعالى أن يرد عليهم بينهم كل من عند الله أما الآية الثانية فإن فيها بيان أن ما أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام من عساك فمن الله وما أصابه من السيئات فمن فمن نفسه نظير ذلك أن الله أبطل القول الذين قالوا لو شاء الله ما أشره لأنهم يحتجون بالقدر على معاصيهم وشركهم وقال في آية الأخرى ولو شاء الله ما أشرط لأن الخطاب في الآية الثانية موجة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله ما أشرط مما جعناك عليه مفيرة. وما أنت عليه ذو وجه الخطاب إليه بقضية أبطلت حين جاءت من جهة الأخرى لأجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إشراكهم كان بقدر الله فيرضى ويسلم بقدر الله لكن ذلك لا يمنعه من القيام بما يجب من تبليغ الرسالة وهذه مثلها نقول لما أراد المشتقون أن يحتجوا بأن الحسن من الله ومجرد مجرد فضل منه وأن السيئة من الرسل بين الله أفضل الله في فأي وجه يكون مجيء الرسل سببا للجذب والطح والفقر والمرض؟ لكن ما أصاب الإنسان من الحسنة فمن الله وما أصاب من سيئة فمن النفس لأنه هو السبب. فيضافت هو إلى النفس من باب إضافة الأسباب، من باب إضافة الأشياء إلى أسبابها، وإضافت إلى الله من باب إضافة المقدور إلى مقدر وهو. الله عز وجل ومن فوائد هذه العادة دم دم ذم من لا فقها لده بقوله فما لها أولئك القوم لا يكادون يبقهون حديثا ويتفرع على ذلك ماذا من وفقه الله للفقه في ذي الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من يرد الله بي خيرا يفقه في الدين ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما هذه شرطية وجواب الشرط قوله فمن الله ويقال, ويقال مثل ذلك في قوله وما أصابك من سئات فمن نفسه ما أصابك من حسن فمن الله المراد بالحسن هنا ما يحصل للإنسان من الصحة والرزق وغير ذلك فهي مجرد فضل من الله كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله لولا إنعام الله وفضله ما حصل لنا هذا الخير الذي نحن فيه وما أصابك من سيئة وهو سيئة الح... وهي ضد الحسنة أي ما يسوء من قدر الله عز وجل فمن نفسك يعني فأنت السبب والخطاب في قول ما أصابك قيل إنه للرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأن الله قال له قل كل من عند الله ثم قال ما أصابك وقيل إن الخطاب لغيره وهو موجه لكل من يتأتى خطاب <تضع> حجة الأولين أن السياق يقتضي ذلك قل كل من عند الله ثم قال ما أصدق والسياطة على نمط واحد وحجة الآخرين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسيق لساءة تكون المصائب التي تصيبه من عنده ولكن الأولى الأخ بظاهر السياح السياق، في طابة للرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان هذا للرسول فمن دونه من باب أولى وعشاء ولهذا قال وأرسلناك للناس رسولا فصار القول الذي مرجحناه مؤيدا بكلام سابق وكلام لاحق وأرسلناك للناس رسولا لو قال قائل أرسلناك للناس ألا يكتفى بها عن قول رسولا قلنا بلى لكن كلمة رسولا أبلغ مما لو اقتصر على الفعل هذا من وجه ومن وجه آخر أن ذكرها يفيد بأنه أهل للرسالة يعني هو أهل للرسالة كما تقول لشخص ما وكلتك في البيع دائعا يعني لأنك أهل للوكالة لكونك مع عارف للبيع قادرا عليك فيكون ذكر الرسول هنا من باب التوكين وبيان أنهم أهل للرسالة صلى الله عليه وعلى وسلم وكفى بالله شرية كفى فعل الماضي والباء حرف جر زائد لفظا وليس زائدا معنى و... والمعنى كف الله تعالى شهيدا عن كل شيء عن كل شيء في الآية كريمة فوائد أولا بيان ان ما يساق من الحسنات فهو فضل محض ف... فهو محض فضل من الله لقوله ما اصابك من حسنة من الله ويدل لذلك أن الحسنة التي تصيبها إما أن تكون ابتداءا، وإما أن تكون ثوابا فإن كانت ابتداءا، فكونها فضلا واضح وإن كانت ثوابا على عمل فإن توفيقنا للعمل الذي كانت هذه الحسنة ثوابا له من أين من الله عز وجل إذا فهي من الله سواء كانت بدعاً أم تواباً من فوائد هذا الحديث هذه الآية إضافة الشيء إلى سببه جواز إضافة شيء إلى سببه لقوله وما صارك من سيئات فمن نفسك ومن فوائد هذه الآية أن أنه يجب على الناس إذا أصابت الحسنة أن يوليها شكرا لله عز وجل، لأنها منه كفضل وإحسان، وما أصاب وإذا أصابت السيئة فلننظر فيها سلًا حتى يحاسبها ويستعتب فترتفع السيئة. فإذا قال قائلا إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل أدوه فعلا يعاقب عليه الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم